النشرة الإخبارية. أين غمس في جند كفر مظلم؟ أغمد سلاحك في فؤاد المجرم؟ إذا أرج هذا مثل أسد الشغاب؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مستمعين الكرام، نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الثلاثاء السابع عشر من شهر ربيع الأول. لسنة 1439 للهجرة نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين عملية استشهادية تضرب تجمع للجيش النصيري شمال غرب البوكمال أحد عشر هالكاً وعدد من المصابين من النصيرية بعملية أمنية في مدينة حمص تدمير وإعطاب أربع آليات ومقتل أربعة عناصر من الحشد والجيش الرافضيين جنوب غرب ولاية كركوك. البداية من ولاية الفرات وبمعية الله وتسديده تمكن أحد فرسان الشهادة تقبله الله من الانطلاق بعجلته المفخخة وتفجيرها أمام مبنى يتخذه عناصر الجيش النصيري نقطة تمركز لهم شمال غرب البكمال ما أدى إلى هلاك وإصابة العديد منهم ولله الحمد من جانب آخر سقط أحد عشر عنصراً من الجيش النصيري بين قتيل وجريح، إثر استهداف تجمع لهم بصاروخ موجه شمال غرب البوكمال، كما تم تدمير دبابة وإعطاب أخرى، إثر استهدافهما بصاروخين موجهين في المنطقة ذاتها، ولله الحمد، وفي ولاية حمص، وبفضل الله وحده استهدفت مفرزة أمنية من جنود الخلافة حافلة تقل عناصر من الجيش النصيري، بتفجير في شارع الأهرام بمدينة حمص، ما أسفر عن هلاك أحد عشر مرتدًا من النصيرية أغلبهم من الجيش، وإصابة آخرين، ولله الحمد والمنّة. وإلى ولاية كركوك. وبفضل الله وتوفيقه، استهدفت مفرزة أمنية آليات الحشد الرافضي وعناصره في قرية الخزيف شرق الحويجة، ما أدى إلى إحراق ثلاث آليات ومقتل أربعة مرتدين واغتنام أسلحتهم، فيما استهدفت مفرزة أمنية أخرى عربة هامر للجيش الرافضي، بعبوة ناسفة غرب الرياض، ما أسفر عن إعطابها ولله الحمد. وفي ولاية شمال بغداد، هلك ثلاثة عناصر وأصيب اثنان آخران من الجيش الرافضي قنصا في منطقة المكارم قرب المشاهدة. أما في ولاية ديالى فقد قتل عنصران وجرح آخر من قوات بدر الرافضية، بكمين لجنود الخلافة في منطقة أبو دهن شمال شرق المقدادية، كما قتل عنصرًا من الحشد الرافضي قنصا بناحية العظيم ولله الحمد أخيرًا إلى ولاية سيناء حيث قام جنود الخلافة بالتصدي لإحدى حملات الجيش المصري المرتد والتي كان هدفها هدم منازل المسلمين بحي السلام جنوبي الأحراش في رفح لزيادة المنطقة العازلة قرب الحدود المصطنعة مع غزة فتم التصدي لهم بالأسلحة المتوسطة والخفيفة والعبوات الناسفة مما أدى لإعطاب ثلاث آليات إحداها دبابة وأخرى مدرعة والثالثة جرافة كما تم في وقت لاحق تفجير عبوة ناسفة على جرافة للجيش المصري المرتد أثناء حملة لهم بحي السلام وحي الزهور جنوبية منطقة الأحراش بمدينة رفاح مما أدى لتدميرها بشكل كامل ولله الحمد وفي ختام نشرتنا هذا تذكير بأهم ما جاء فيها من عناوين عملية استشهادية تضرب تجمع للجيش النصيري شمال غرب البكمال أحد عشر هالكا وعدد من المصابين من النصيرية بعملية أمنية في مدينة حمص تدمير إعطاب أربع آليات ومقتل أربعة عناصر من الحشد والجيش الرافضيين جنوب غرب ولاية كركوك. وفي الختام تقبلوا تحية إخوانكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إزأرج هذا مثل أسادي الشراء واحمل عليهم في النزال الملحم هيا هات كيدهم يفت بعزمنا هيا هميس ستنوح فكل الكافرين بما بمأتمي هيا هميس سنقطع الأعناق ضربا بالقناة وسنسمل الأحداق نضرب بالرمي هيا هميس